أعو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب Kuulun долго فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَلَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفًا وَأَمْرَةٍ ja او يا ربك او يا رب يا ربك يوم ما bye, -bye. man ja قل <تصفيق> إنني Well my